منحبهم وطبعا مفيش في الدنيا أقرب منهم ولا لينا من قلبنا نستن منهم حال اللي باقي ف عمرنا حبايبنا مين حيحس بيهم زينا دول مننا حلاقي